ان صبرنا الماء صبّا ثم شققنا الارض شقّا فأنبتنا فيها حبّا وعنبًا وقبّا وزيتونًا ونخلًا وحدا بَا وَفَاكِيَةً وَأَبَا مَتَاعَ عَلَكُمْ وَلِأَعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ